الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلما قال الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إلى قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة التي تكلمنا عليها في الليلة الماضية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين قال بعد ذلك وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله هذا أمر من الله تبارك وتعالى بالإنفاق في سبيله وسبيله تبارك وتعالى من أهل العلم من قال إنه إذا أطلق في القرآن فالمقصود به الجهاد وبعض أهل العلم عممه فقال يحمل على كل نفقة في طاعة الله تبارك وتعالى ووجوه البر والإحسان والمعروف وقال بعده ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنا نهي عن القاء إلقاء الأنفس بالتهلكة وذلك يشمل صورا متعدده كما سيأتي في الكلام على الهدايات التي تستخرج من هذه الآية وأحسنوا أحسنوا. هذا أمر بالإحسان مطلق بجميع وجوهه وصوره وأشكاله الإحسان بالمال والإحسان بالقول قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها أذى وقولوا للناس حسنة فهذا مما أمر الله تبارك وتعالى به وكذلك أيضا الإحسان إلى القرابات والمحتاجين والإحسان إلى المسيئ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن الله يحب المحسنين فهذا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى محبة أهل الإحسان هنا هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ذكر أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه سبب نزولها وذلك في القصة المعروفة حينما كانوا يحاصرون القسطنطينية فخرج صف من المشركين عظيم، فخرج رجل من المسلمين من غير درع ودخل في صفهم ثم خرج، يعني أغار عليهم وشق صفهم ثم خرج إلى المسلمين بعد ذلك. فقال قائلون: سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكه، يعني أنه قد غامر وأنه دخل في صف الكفار من غير من غير درع وعرض نفسه إلى القتل فقال أبو أيوب الانصاري رضي الله عنه نزلت فينا معشر الأنصار وذلك أن الله تعالى لما أعز دينه ونصر رسوله قلنا فيما بيننا إن قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشل الاسلام يعني الأنصار أهل زروع وحروث ونحو ذلك فتركوها واشتغلوا عنها بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى سبيله فيقول قالوا في أنفسهم قالوا فيما بينهم إن قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشل الاسلام ونصر الله نبيه فلو رجعنا إلى أهلنا وأموالنا فأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه فعلى هذا التهلكه صارت بترك ذلك من الجهاد في سبيل الله وانفاق الاموال في طاعته ومرضاته هذا سبب نزول الايه وهو مستند من قال بان المراد بقوله وانفقوا في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيله وان الالقاء باليد الى التهلكه هو بترك الانفاق في سبيل الله كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومنع النفقة ثم بعد ذلك يقوى العدو فيجتاح المسلمين ويأخذ ما بأيديهم ويكونون في حال من الضعف لأنه كما هو معلوم لا قيامة للمصالح الدينية والدنيوية إلا بالمال فإذا لم يحصل الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى فإن ذلك مؤذن بقوة العدو وضعف أهل الإسلام فهذه التهلكة ومعلوم أن النفقات والجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان على انفاق المحسنين فإذا كفوا عن ذلك فإن ذلك يؤدي إلى ضعف وتراجع مع قوة الأعداء فالاعداء ينفقون أموالهم في نصر باطلهم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 حال هؤلاء الكفار كما ذكر الله تعالى ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ولكن تلك النفقات تذهب أدراج الرياح وتكون حسرة عليهم ثم بعد ذلك تكون العاقبة لأهل الإيمان فينصرهم الله تبارك وتعالى لكن إذا بذل المسلمون وسعهم وأخذوا بأسباب القوة ولم يحصل منهم شيء من التواني والتفريط فإن الله تبارك وتعالى ينصرهم لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقال مذكرا لهم بنعمته عليهم في يوم بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله يعني ليس معهم كبير سلاح ولا كثير عدد ولا كثير خيل وركاب وإنما كانت أشياء قليلة ومحدودة ومع ذلك حصل النصر فإذا بذل أهل الإيمان وسعهم واجتهدت الأمة في طاعة الله تبارك وتعالى ونصر دينه فإن الله تبارك وتعالى لا يطالبهم بأكثر من ذلك وهكذا أيضا يؤخذ من هذه الآية وانفقوا في سبيل الله من العموم في لفظها الإنفاق في سائر وجوه الطاعات سائر وجوه الطاعات وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فيدخل في ذلك الإنفاق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الإنفاق في إغاثة المنكوبين والملهوفين وإعانة المتضررين والله تبارك وتعالى يقول فلقتحم العقبه وما أدراك ما العقبة فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا قربه أو مسكينا ذامت ربه فهذه العقبة فسرها الله تبارك وتعالى بقوله وما أدراك ما العقبة فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه في يوم شدة وحاجه ملحة ونحن نشاهد اليوم أحوال إخواننا المسلمين في بلاد الشام وفي غيرها وما هم فيه من الجوع والبرد والخوف وذلك سائلنا الله تبارك وتعالى عنه ومحاسبنا عليه فنحن نرفل في الوان النعم واللذات ادام الله عز وجل علينا وعليكم وعلى هذه البلاد وبلاد المسلمين نعمته وعافيته واصلح احوال الامه وأعانى هؤلاء من إخواننا المسلمين المتبررين ورفع ما بهم من ضر وقواهم ونصرهم وأعزهم وعاف مرضاهم ورحم موتاهم وأظهرهم على عدوه وعدوهم وهكذا أيضا فإن الشح والإمساك هو مما يدعو إليه الشيطان الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا فهذا وعد الشيطان وهذا وعد الله تبارك وتعالى المغفرة والفضل وهذا الفضل يشمل الفضل الدنيوي والفضل الاخروي فما أنفقه الإنسان فإن الله يخلفه وربنا تبارك وتعالى هو الغني الرزاق ذو القوة المتين وهكذا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى من هذا العموم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنه نهي عن كل لون من أسباب التهلكة والإلقاء فيها سواء كان ذلك بالنظر إلى مجموع الأمة أو كان ذلك بالنظر إلى الأفراد فبالنسبه لمجموع الأمة حينما يكون ذلك بجرها إلى أمور ليست مستعدة لها وايقاعها في مصائب وعظائم يكون بعد ذلك لها من العواقب السيئة ما يسلط عليها أعداءها فيجتاحونها ويستحلون بيضتها فمثل هذا إلقاء بالأيدي إلى التهلكة كذلك أيضا فيما يتعلق الأفراد ما ان الإنسان ليس له أن يتعاطى ما يؤدي به إلى الضرر والهلاك ولذلك يستدل أهل العلم بهذه الآية على تحريم جميع الأشياء الضارة التي تؤدي إلى الأمراض أو تؤدي إلى الموت والهلاك ونحو ذلك وهكذا أولئك الذين يغررون بأنفسهم ويغررون بغيرهم بمزاولات في مركباتهم لربما يقع له في أي لحظة بسبب هذه التصرفات ما يكون فيه ذهاب نفسه فهو يستعرض بهذه المركبة بطريقة تدل على أنه قد سلب العقل فهذا داخل في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهكذا على كل حال بكل ما يؤدي إلى الضرر والعطب أنحو ذلك بمزاولات لا تليق بالعاقل فهي داخلة في هذا المعنى كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هنا الإحسان كما قلنا بجميع وجوهه وأشكاله وصوره حتى الإحسان إلى الأعداء وذلك بالوقوف عند ما حده الله تبارك وتعالى و. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فاحسنوا القتلة ويكون ذلك مع الحيوان ومع غيره هذا الإحسان يكون بالقول والفعل والمال ويكون بأنواع المواسات والرفق ونحو ذلك فهو لفظ عام إن الله يحب المحسنين فهذا كما هو معلوم الجزاء من جنس العمل وكما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن من أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه فالمحسن الذي يحسن إلى الناس هو حري بإحسان ربه تبارك وتعالى وجوده وفضله وعطائه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحسنين إنه سميع مجيب والله أعلم وصلى الله على عليه وصحبه لكال لديكم إضافة أو سؤال نعم نعم بالنسبة لقول أبي أيوب رضي الله عنه لم يحملها على هذا المعنى بمعنى أن هذا الرجل الذي أغار على الصف وحده فعله لا يقال إنه إلقاء باليد إلى التهلكة لكن هذا الموضع يستدل به من يقول بأن ما يسمى بالعمليات الانتحارية أنها مشروع يستدلون بهذا وأمثاله والواقع أن جميع الأدلة التي يستدلون بها يكون قتله على يد عدوه ولا يكون ذلك بنفسه فهذا هو الفرق، والإنسان لا يملك نفسه حتى يفعل ذلك بها فيكون موته بيده هذا لا يصح ويكون قد قتل نفسه بذلك هذا لا يحل والله أعلم السلام عليكم madre que